اصبر نفسك مع الذين يدعون عبثا بالغد يئن عاشوا يريدون وجها ولا وعيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تَبَوَّأَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وَقُلْ لِلْحَقِّ قُمْ مِنْ رَبِّكَ Whoa. حلون في ذا من أساور من جهب ويلبسون كيابا خضرا من سندس وإس زمرق ويلبسون Yeah! نعم الثواب وحسونة متفقا والضرب جَنَّتَيِ آتَت أُقُلَهَا وَلَطَوِم مِ بغُ شَي وَفَجَّمن خِلَ لَهُ مَا a okay.